اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُفُّوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى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 فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجَزَىٰ لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرَبَّصْ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ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 إذ اوحينا ال ال ام كما يوحى ان قذفه في التابوت فقذفه في ال يم فلينقه ال يم بالساحل فلينقه ال يم بالساحل ياخذه عدو له وعد له والقيت عليك محبه مني ولتصنع على عيني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 ان يطغوا قالنا لا تخافا انني معكم اسمع وارى فاتياه فقولا اننا رسولا ربك فارسل معنا فارسل معنا بني اسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بايه من ربك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 الذي جعل لكم الارض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وسلك لكم فيها سبلا وانزل من السماء ماء فاخرجنا به فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنَ النَّبَاتِ شَتَّىٰ كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ ومنها نخرجكم تاغة أخرى ولقد عريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا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 وقد افلح اليوم من استعلا قالوا يا موسى انما انت تلقي وانما ان نكون اول من القى قال بل انقي فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليهم من سحرهم يخيل تسعى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 له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلو قطعن أيديكم فَلَا أُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَا أُصَلِّبَنَّكُمْ وَلَا أُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى قَالُوا لَنُؤْثِرَكَ لن عَلَى مَا جاء انا من البينات قالوا ان نؤثرك على ما جاء انا من البينات والذي فطرنا فقد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 انه من ياتي ربه مجرما فان له جهنم فان له جهنم لما يموت فيها فان له جهنم لما يموت فيها ولا يحيا ومن ياته مؤمنا قد عمل الصالحات فاولائك فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدن تجري من تحتها الأنهار جنات لا تعدني ان تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد انحينا الى موسى ان اسرب عبادي فاضرب لهم طريقا فاضرب لهم طريقا في البحر يابسا لا تخاف َك لا تَخَافُ درَكَ وَلاَا تَخشَ فأَتْبعَهُم في الرونُ بجودِهِ فَغَشَهُم مِن اليَِّمَا غَشَهُم وَأَضَلَّ فعونُ قَوْمَهُ وَما هَدَا يابَنِي إسر إلَ قَ جَينكُمْ قَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الأَيْمَنَ وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمْ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تُطْغَوْا فِيهِ وَلَا تَعْتَدُوا فَإِنَّ اللَّهَ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 وَدقَالَ لَهُم هَارُونُ مِنْ قَبَلُوا يَا قَوْمِ إِ مَا فُتِتُ بِهِ وَإِن رَبَّكُمُ الرَّحْمَ وَإِنَّ رَبَّكُم الرَّحْمَُ فَتَّبِعونِي وَأَطعُ أَمْرِي قالَاوا لَّ بَرحَ عَلَيْهِ عَكِفِ نَحَت يَررجع إ لَنَا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 وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهْ وَانظُرْ إِلَى إِلَٰهِكَ الَّذِي ضَلَّتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنَسْفَنَّهُ فِي الْيَمِّ مِنَسَفًا إِنَّمَا إِلَٰهُكُمْ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ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 وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسُفُهَا انصفها ربنا صفا فيذرها قائما صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا يوم اذ يتبعون الداهيا لا عوجا ولا وخشعت الاصوات للرحمن وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُوا إِلَّا هَمْسًا يَوْمَ يَذِلُّ لَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خلفهم وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ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 فاكلا منها فبدت لهما سوئاتهما وطفقا وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربّه فغوى ثُمَّ اجْتَباهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى قَالَهَا ابْطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِنَّ مَا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَني أعمى وقد كنت بصيرا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 وَقالوا لَْلَا يَأتنَ بآيَةٍ مِ الرَبِّ أَلَمْ تَأْتِهِ بَيينَةُ مَا فيِي الصَّحُ فِي الأُولَا وَلَوْ أنَّا أَهلَكْنَاهُ بعَذاَابٍِ مِنْ قَبلِهِ لَقالوا لَقَالَ رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَى قُلْ كُنْتُمْ مُتَرَبِّصِينَ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَى